بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إ ن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إ ل ي ك من ر ب ه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 أمهاتكم وما جعل أ د ع ي ا ء ك م أ ب ن ا ء ك م ذلكم قولكم ب أ ف و ا ه ك م والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أ د ع و ه م لابائهم هو أ ق س ط عند الله ف إ ن لم تعلموا اباءهم ف إ خ و ا ن ك م في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أ خ ط أ به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم و أ و ل و الاوحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إ ل ا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا ن ع م ة الله عليكم اذ جاءتكم جنود ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا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 ه ن ا ك ا ب ت ن ي المؤمنون و ت ل ز ل و ا زلزالا شديدا و إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا و إ ذ طالت طائفه يا أ ه ل يثرب لا مقام لكم فارجعوا و ي س ت أ ذ ن فريكم منهم النبي يقولون إ ن بيوتنا ع و ر ة وما هي ب ع و ر ة إ ن يريدون إ ل ا فرارا ولو دخلت عليهم من أ ق ط ا ر ه ا ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبسوا بها إ ل ا يسيرا ولقد كانوا ع ا ه د ا ل ل ه من قبل لا يولون ا ل أ د ب ا ع وكان عهد الله م س و ل ا قل اينفعكم الفرار إ ن فرضتم من الموت أ و القتل و إ ذ ا لا تمتعون إ ل ا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إ ن أ ر ا د بكم سوءا او أ ر ا د بكم ر ح م ة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين ل إ خ و ا ن ه م هلم إ ل ي ن ا ولا ي أ ت و ن ا ل ب أ س إ ل ا قليلا أ ش ح ه عليكم ف إ ذ ا جاء الخوف ر أ ي ت ه م ينظرون إ ل ي ك تدور أ ع ي ن ه م كالذي يغشى عليه من المعود ف إ ذ ا ذهب الخوف سلكوكم ب أ ل س ن ة حداد أ ش ح ة على الخيف أ و ل ئ ك لم يؤمنوا ف أ ح د ث الله أ ع م ا ل ه م وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون ا ل أ ح ب ا ب لم يذهبوا و إ ن ي أ ت ي ا ل أ ح ب ا ب ي و د و ا لو أ ن ه م بادون في ا ل أ ع ر ا ب ي س أ ل و ن عن ا ن ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أ س و ه ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا ولما ر أ ى المؤمنون ا ل أ ح ز ا ب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وخلق الله ورسوله وما زالهم إ ل ا إ ي م ا ن ا وتسليما من المؤمنين ر ج ا ل ص د ق و ا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاء او يتوب عليهم إ ن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقد ففي قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تقروها وكان الله على كل شيء قدير ا يا أ ي ه ا النبي قل لازواجك إ ن كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أ م ت ع ك ن و أ س ر ح ك ن سراحا جميلا وان كنتن تعدن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ه فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة ي ض ا ف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يخلص منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ن ؤ ت ه ا نؤتها أ د ع ه ا مرتين و واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لا استن كاحد من النساء اتقيتن فلا ت خ ض ن ذ القول فيطمع الذي في قلبه مرض و ك ل ن قولا معروفا و ق ر ن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى و أ ق م ن ا ا ل ص ل ا ة واتينا ا ل ز ك ا ة و أ ط ع ن ا الله ورسوله إ ن م ا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يسلى في بيوتكن من ايات الله و ا ل ح ك م ة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 و ا ل خ ا ش ع ي ن و ا ل خ ا ش ع ا ت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين, والصائمين والصائمات ي ن و ل ص ا ا ئ م والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره و أ ج ر ا عظيما وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا ق ب ض الله ورسوله أ م ر ا أ ن يكون لهم الخيره من أ م ر ه م ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتقي الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أ ح ق أ ن تخشاه فلما قضى زيد منها و ق ر ي ز وجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أ ز و ا ج أ د ع ي ا ء وطرا. وكان امر الله مفرولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين صلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أ ح د ا إ ل ا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ولاكر رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره و أ ص ي ل ا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إ ل ى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقوا له سلام و أ ع د لهم أ ج ر ا كريما يا أ ي ه ا النبي إ ن ا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين ب أ ن لهم من الله فضلا كبيرا ولا ت ق ع الكافرين والمنافقين ودع أ ب ا ه م وتوكل على الله وكفى بالله وكلا ي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن فما لكم عليهن من ع د ة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أ ي ه ا النبي إ ن ا احللنا لك أ ز و ا ج ك التي اتيت أ ج و ر ه ن وما ملكت يمينك مما أ ف ا ء الله عليك مما وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك و ا م ر أ ة مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي إ ن أ ر ا د النبي إ ن أ ر ا د النبي أ ن يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أ ز و ا ج ه م وما ملكت أ ي م ا ن ه م لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن و ت ؤ و ي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيتا من عزلت فلا تناح عليك ذلك ادنا ان تقرؤا ولا يحزن ويرضين بما آ ت ي ت ه ن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك ا ل ن س ا ل ص ل ه ن إ ل ا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تدخلوا بيوت النبي إ ل ا أ ن يؤذن لكم إ ل ى طعام غير ناظرين إناه إ ل ى طعام غير ناظرين إ ن اله ولكن إ ذ ا دعيتم فاركلوا فاذا طعمتم فانتشروا ف إ ذ ا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إ ن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق و إ ذ ا س أ ل ت م و ه ن متاعا ف ا س ت ل و ه ن من وراء حجاب ذلكم اظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما إ ن ت ب د و شيئا أ و تخفوه ف إ ن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في ابائهن ولا أ ب ن ا ئ ه ن ولا اخوانهن ولا إخوان ولا أ ب ن ا ء ا ف و ا ت ه ن ولا نسائهن ولا ما ملكت أ ي م ا ن ه ن واتقينا ل ل ه إ ن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله م و س و ع ل ى ا ل ن ب ي ي ا أيها ا ل س ي ن آمنوا ص ل و ا ع ل ي ه و س ل م و الاسلاميه ت س ي م إن الذين يؤذون الله و ر و ه لعنهم ه الدنيا ا ل و آ و أ ع د لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا, فقد احتملوا بهتانا و إ ث م ا مبينا يا أ ي ه ا النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من ج ل ا ب ي ب ه م ذلك أ د ن ى أ ن يعرفن فلا يؤذين وكان الله و ف و ر ا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في ا ل م د ي ن ة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين أ ي ن م ا سكفوا اكدوا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل ولن تزد ل س ن ة الله ت ف د ي ل ا ي س أ ل ك الناس عن ا ل س ا ع ة قل ان ما علمها عند الله وما يدريك لعل ا ل س ا ع ة تكون قريبا إ ن الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها أ ب د ا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا ا ل ا ه و أ ط ع ن ا الرسولا وقالوا ربنا إ ن ا اطعنا سادتنا وكبراء لا تضلون السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين اتاهم موسى فبراهم الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 و اسماء ل أ ر ل الله ا منها ل إ ن س ا ن إنه كان ظلوما جهولا ظلوما